بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ولا ادواء للمستقيمين ولا عدوان الا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا واسم مستر باليدا بمعنى التضليق ويانا صلع السلام والصراح وبمعنى التصليم والتصريحة مسر خاسي إلهيك عبد القرآن قوى الطلاق مرغتان بلهيض سبحانه وتعالى الحافظ المحاجر عسقلاني رحمه الله تعالى فالف البارية صفية وحكو تعريفي مديرك الصيارات سبحان الله صدح وقال رحمه الله تعالى وحال إلهام مرقى سبحانه ويا. اصل كمرق الشرعي waxaa loo yaqaanaa horta luqada waxaa la yiraahaa raf'ul qayd walay ilaaha naxarigi labadan qof ka dhexeeyay lakodiyeeyno waxaa la yiraahaa sharci go'yiri wa fi sharci wa hallu uqdati taswiiji faqad waxaa طلاق مرخ وحيرها مرغة يكون حراما ومرغة يكون مكروهة ومرغة يكون واجما أو أخرى من دوما أو جائزا وحيرها مرغة حرام للقنية ومثل مرغة بذعية طلاقه مرغة لقنية مرغة صحويا اللهم استعان كراهية للقنية ومرغة بسقير السوف الشرعي مرضعه مرغة لقنية مرغة واجب للقنية umar xawmur fi ay gaad murqaas xaweyaan faduca soo xakamayn ahle iyo xakamayn ahle murqaas ay gaad ay murqaas xaweyaan shiqaq iyo imado iyo murqa oo sida murqa la garto ayuu noqonayaa murqa في idhaahda murkada uu noqonayaa maana sunu noqonayaa gabadho haddana gabadh casifad aayna ahayn وخيدا امر الجائز بيسيه دايساسا صولود قارخوودا مجد الىللهن وخينا دالشنيا حديثكا تلميد يقورخاي سو ساارن انما قورخوودان هيا ضعيفين ايرونيا ابقض الخلال الى الله تعالى قاليدا ومشور بالم فقاهه يراهن دالاق waxaa loogu naxayubsha badan yahay ilaahi xaqiisa waxaa xalal ilaahi xaqiisa waxaa loogu naxayubsha badan yahay waa ya esto oo xamba qonayaaba idaan baabuurada oo xiqo dab yahay fi albattati ha lafliga albattati aw xiqo yib ayuu baab yahay marqa yani islaantii saadu ku jiraa marxa subhan wiyan anti daaliqun albattata balkan war marqaasiyada maxay noqonaysaa aruntaasi ta anti daaliqun albattata du ku مثل الله بين القنيسة مثل حل بين القنيسة فهذا هذا يمألف رحمه الله تعالى اوه وحيدا مرخص حويا مالكيذ مرخص حويا وحيدا هان الفاظ الطلاق الثلاثة صريح وكناية ذاخرة وكناية خفية مرخص حويا كناية ذاهرة به ومرخص حويا لفظها البططية حسيدة هان وي الله صلوا عليه تخلع وحدثني يحيى عن مالك بن بلغه وحسوا قران الدجران قال لعبد الله بن عباس الكيري اني إن اني طلقت امراتي السلطا بدون فري 110 طليقه بنقل تلقوا بدون فري فماذا ترى علي فح فماذا ترى فقال له ابن عباس الكيري بل وقد منك في ثلاثه صضح ملكا فرناتي وسبعه وتسعون تضوي السراشنا ittaxadtamir khawasiya sawat khaylatay bihayada ayati laa ilaaha illaa allah bad kasamaysatay ku soo dhaldan ayada laa ilaaha kuxiyadtay wa ya allahumus sam wa ya ayra ilaahi wa hawaja at talaaq wa al-ghasani fa yumsakum bima'ruf wa taslih biihsan baalayri soo maaha hadawat ولذلك امام مالك يا الشافعي يا عبد الرزاق في المصنف وحيث صدر ابن منذر يا باقي بن عباس انه مرخص حويا يرمى المخن بان النبي ابن عبد الله بن عباس من يوبيت مرخص وحيري اني طلقت امراتي الفا كنت القود من استندت كفر وفي لفظ المعتصم قال وحوريه ثلاث تحرمها عليك صدح والكاحم ليس وبقيه هن وبقيت صغن وزر اتخطت وبقيتهن وزر اتخطت ايات الله الهزوه انت سوها دنا وذمبي ايله اله ما نذيا صياته وتلغشيه وكذلك الامام دارقني في سنن وحسو سالم بن حديثه صمود المصامد يريد ملخصه ويان علاته المصامده والحور يطلق بعضه اضاي امراته الفا ان يوبياش البركوت بو وحي او ني إسلام سي كفره ك القضات مغااس النبي يتج عليه السلاات والوسسلام وشيسي والشيسي وحيد هي رو الله إن أبا طلق أنا الف أ بعض هو يض يحكفركم. فله مخرج ما له كبحمله يهم بالغصب حرناباكم لم يتق الله الهيكمون بقين فيدع فيدع له من امر مخرجه الهيكمون بقين سد ما مخرج لو سمين ومن يتق الله جعل له مخرج هو حل لو خري التقواه مخرج حقك وحيري بانت منه بثلاث على غير السنه صدخ بكذا ثلاث لسنه حتى السنه ما هين ليس مره صدحت القوده سرا يا شيخ انك ادكني تصدح دي وهذه يتهبس داهيا والشيخ الله سبحانه وتعالى حكمته يسقى يقانه الله سبحانه وتعالى وحولي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الله سبحانه وتعالى الغيه امر خير القدم معرو امر ضبين وكانوا لمده قفيلان يستليسيو ان اسكو سو نوقم با الصوره غلا لكن هذه خيبه وخ لا جرب غبيسي با امر خري لا دمهيو ما عمر خاصا ويهان لخلاص سو نوقم حتى تنجح زوج غيرهم وتسعة ملائة وصبعة وتسعونة اسم في عنقه سغال بقالي سغاشنية تضمنها وقدم قولتها سهرنبيل سيد التيد الإمام السيوطي في الدول المنثور وكسوه سهري مرخي مدير الكوهات سبحانا اللي احبقوا ليه أفرتني السغال تفشيل كيسا ابن مرخ دويه بوتيلي ابن عصاكر أيوتيلي عبد الرزاقنا في المسلم في كسوه سهري بالنسوا عنه رحيب المرخ حتى باللفظي كان أورانيا مرخص حاوية أنت طالق البطة مصبحت القبضة من محيتها المخاص الصحويه هذا ما خش يقدونها وحد دفني امريكا نو بلاقه وحا سول غره ناديو نبا جا ييميت الى عبد الله بن مسعود بو ايبين. فقال وحرنا ان طلقته عن فروره تي اسلامتي ثمانيه طلقات سده القمط فقال بن مسعود وحر فهمت اقيل لك ما خلا قال وحر اقيل لي وحلا ويجري ان هيده قد بانت مني ويجا... قد بانت سلقه باين تعالى يشهر مني حقها فقال بن مسعود وحر صدق قرن كما امر الله الهي وسو فقد بين الله الهي له يسغ ودلب صفقه اسك اسكو اسكو لا دحدره انا نفسي نفتي صلبصن اسكو دحدرتان جعلنا لبسه لبس ديسه و خيسكو دحدره وانا ييلينا موسى قنبي مينسكو نوو دجيه او اسكو كو يعني و خيو خلدو خلد كاستو و لكن لا الكتاب كسوعديه لا تلبسوا على انفسكم ورنفتي نوح ما اسكو دحدرنا عنكم انا هنا دي دي وهو و انا و الخاص حاويا ديدي كحمبارمين كما يقولون و سيده ييهي وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري عن ابي بكر وحزم بن عمرو بن عبد العزيز ابي بكر ابن هو ح... ابن... محمد بن عمرو بن حزم واياه ونسبته من جده عمرو بن عبد العزيز يا قال الله كويري يعني وحو كويري ما قصوا وياه البتت ما لا يقول الناس فيها لفي البتت اه ما قال ابو بكر وحولي فقلت الله حنكويري كان ابان بن عثمان وحو وامير ال ارمد العثمان من عفان وعفان عفان برلي امير المدينه ها و هو اي قالوا حقيقه لا واحده فقال عمر بن عبد العزيز و لو كان طلاقها دو اهل لها الفم ما ابقت البطته ها هذو طلاق يكون اهل لها حتى كونها اي ومسطح بالقصمه كون بالقولد دو اهل لها البطته تحمل الخليتين هبادسره انت طلاق البطته هبادسره و هو ما رابتن كونت وي دميناي و جسما بحنيه وي قضى ما ابغى البطة تمرخ على لفظ البطة تامن باقيه شيء منها غو دخ جهده شيء من قال قفيره البطة فقد مرهم الغايه القصوى فغير ما هو حتوري الغايه القصوى ما يسه اوو دنبايسه اوو فوق يعني ترك يودنبايسه واتوت ليف كسان دوكا تفيس واي اللهم صل على سيدنا ليف كطح بوديد او دخ مرجسينا انا لا سو عليا مال شيخ الله اكبر مباي سمدني ما الله كسيه وحدثني عن مالك اللهم جرني فيه مصيبتي مخي واي وحدثني عن مالك عبد الشياب الزهورية اللهم نمرك النوت وضحفه اهنا أرض ويولونتها الميرقي حد اكبر بيك عجائك هيت فاني اكبر على اليساتي نبعد على, علي الله <تصفيق> واي ارض ويولونتها الميرقي اللهم صلي عليه وسلم وحدثني عن مالك عم مالك بن شهاب الزهري ان مروان الحكم كان هو يقضي كي في الذيك يطلق فري امراته اسلام بنت البتته انها ثلاث طليقات صدحت الغودتين قال مالك وحرد واحده كاسنا احب ما شيك لكم كعلب يهويان او سنت المغلى اليي حقا في ذلك القاع حبه لاستن البتته تؤم وحقوا على مذهب الجمهور اهل العلم ها ومحي ومرخصوا ين صدح الغود بدعي بل ابن عبد البر وحسن غلي حافظ المغرب اجماع ابو صونغلي مثل انه اجماع ابو صونغلي وورد ان خلافهم شذوذ لا يلتفت اليه بويد الا خلافنا والشاذ شاذ كان احوال في ما يبويد وليس كله خلاف جاء معتبر سمد ليس النمبي وليس كل خلاف جاء معتبر ها خلافك صلاه اعتبار ما يا شيخ تحصل لنا كلها ابرئ ابراءه ونار سوقد كل الليل نار وايه قفك سا ما اذا سي هذا الكسد موديسا لا اخي ولا امر قد اسو قادم معنا جماهير العلم مرخله من شد ومي رصاصه قوام بيقول يمركا مويه الزرقالي بسو نقلي في شرح الموطا جسس 3000 الى 6000 يتضرب وكذلك حصول من حاجه الاصا في شرح البالي جلك صغالات صفحتها وكنو سو نقلي 3000 الى 6000 شن مركب بلفيريو منمكن وحده قلمه تقانا اه منمكن لا كاين مساله من شذبه إن يدي عبد البرئه من عبد البرسه سن يدي لكن مساله انت يا خويا كعرص صحيح intaas aqwe ka culustahay way markaa subax weeyaan madahibtu way ka inta way ka badan yihiin afarta oo markaa subax weeyaan qaar kood waxa yiraahaan albatta tumada waxaysama waa bid'a muharramba yiraahaan wax sugan maabaa yiraahaan taas way wayna nusu asan waxa la mamnaa amalnaa laysa ala amra faawo waa isna ku waxa ay bay yiraahaan markaa baad bay yiraahaan أي, أي قبان مرخص حويا حجاج من أرضاتي محمد الإسحاق يرغبها قبان ولو الله أبدا وحيرا خلط القربة داعيسة وان الخجعية بإله أبدا من عباس واللغشاقي مرخص حويا إيو إبن الإسحاق أيا لغشاقي مرخا اللهم استعان وأنا شخص الله متيم يسيروا دورتي ترجيح شخص الله متيم يويا من كان أفرادوه من قبان يفرغقوا بين المدخول بها وغيرها فتقع الثلاث بالمدخول بها وتقع بغيرها واحدة قمع الله قل موضيه تلو قل موضيه لك رقينه قمع الله قل موضيه صدح لالغوضيه فرعيان تلو قل موضيه فرعي سمعانه جماعة صحابة كمينة القواصلة عبدالله من عباس وكلي وعلى ملكة الصحابة الرحيم رغاه ويه ويه صلاة وكصة وارخبي محمد النصر المروزي في كتابه اختلاف العلماء ويه madam ka soo libatan waxa qaba cadabina waxa qaba baa soo kaysa qaliyamaad Saciid ibn Jubayr Abi Shu'sa iyo Umar ibn Abdul-Nahar ayaa qaba waana hadoon madhabka oranaya saddex talqoodba way dacayaan waa madhabki wa madhabu jamaahiru ahlul ilm waya xaqarrik wa ay Abdul-Nabbas waxa wada Abi Hurayra yaa madhab Umar Abdullah ibn Umar Umar ibn Abbas وارجح هو الصواب ومسلنا واحد بسعط قامت قنا البقه طلع جنا كان هدا صدخ ديبا ادغتايتو مدخايسا محل با لا سوقاد مس صدخ على مذهب الجمهور ومنهم على الامه الاربعه ما هناي دهن وذعي حقوا واه وحيسلوه في خصي ودنبي ومبنانو حقنا العداله ويذعيها هن ائمه أي قيبه كمين سده مذهب الظاهري او الشيخ صلى الله عليه وسلم يؤكلي تلميذه من قيمة الجوزية يؤكلي الشيخ عضرحان ناصر السعدي يؤكلي وحين الهي يغنى ما يمدعي حلق وغاد بلغس وقادي وبعد الاشتين حديثك في سيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه وعنده حديثك اسميرها صحيح وحديثك محاويين عبدالله عباس أورانيين كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسبنا من امارة عمر wuxuu balaaqo sadexdi wuxuu waqti nabiga iyo aybakar madaxdii isii qeybteedii hore ee khilaafadii si qeybteedii hore waxa uu jeelay iyo waqti aybakar oo dammaan jira ee umar khilaafadii si qeybtii hore balaaqo sadexda xabab buu ما xadiis buus man nasxalo koor dibo koox goodan ba jira maya man markaas waxaan weeyaan hadba ma duufan maya qodban abuutay waxay kale ku marmo sidooda jamhurti ijmaal la jira oo waan u diray sheekh waqti uu u maro khataab ugu dirtay oo qor ijmaal وهذا هو الراجح الصواب على منهب المرقة الذاخرية والمقيم الجوزية ومطابعهم سلسة راجحة من الصبدي حد القوابين المرء يصنع إياه المرقرية ما لقى ترى أحد الله يسوه قادرين البطة تنطان بي دوسوا وعطائيه رغاعه وظلوا مكذبا قلي وظلوا بالنساء ونقلي يرنى وكا لقد رأى هذا واقع عايد جوغنه ضدك سلسة وفي عمال <تصفيق> مليخ لا يوجد سلسة Yeah. يا ما جا وحكيت بباب يا في الخليه والبرية واش ذلك يعني. في الخليه واذي عمرت هي والبريه البريه اذي تغت هي واش شاهد ذلك دوسي على يداه وقتها سيده بطلاق لوقي يا الصريح يا كنايه صريح ومحاته دي وصدح لفظي لفظ الطلاق لفظ الصراح لفظ الفراق اذا تباوى فارقتك انا طلقتك انا صرحت بك انت لي نتراب ضا ممكنه كنايه ضرب حيت كنايه هو ورحلوا معنا اهتمامات طلقنا والغوضه طلقنا مرخص خاص حنا لاغودا ودائعه كتا فرخيد صريح وا مفص وما لا يفتقر الى لكن شرايذه وا افتقر الى النيه, ليه لكن إلى النية. ليه دو دو. نيه باهنت هي سببته وها ويا وا مرخص خاص شغلا اسكو واضحا سا دكتو حدا وحا تراهنا اني وها وها وادغه مرنت وادغه مدخ بنانتحي وينه واي واي على سوق تقي المرخص ادو يسعنا صاده لاغودا مدخ waxo weeyaan eh wax doonto sameey maraxa xawiyan aba ismaamula ama kuma maamulo wax yar la noocaas waxaan qorayaa maraxa bisarna waxa tirii anti khaliyatun anti bari'atun wax yar la noocaas maraxa bawooniga soo xana marxu waxa way taas ma hayno qarnaysaa marqaal faadno caasi ma hayno qarnaysaa wuxuu hadafay yahiya malikiyin marxu qasl baad dhimaysi mas'alada ay qabaan iyada bay ku noqonaysaa dad lagu dhab qiraa dadka maanta waa la wada furil النقره إلى عمر وخطاب يا العراقي راح قال له قال لي امراتي سانديسن كيري على حملك كي اورقغو على غاربك قورتادو سااديهي فكتبوا وخطاب عمر الى عامليه عاملكيس ان امره واحد امرتها يوا فيلي هي ويمادو بما كتمك في الموسم كله كحدك فبينها وقت عمر وخطاب يضيف بالبيت كانوا كو سوادايغيو اد وقت لقيه اورق جنب بالاكمي فصلى عليه والسلامي فقال عمر وحيري من انت ميادهي فقال عمر انا لبي كمانه اما وقت ان اجل ان اجلب أجل... أجل... عليك ان ليكاس أمرت داامتay an u jilabo in loo soo فقال caliinka dusha fa qaalu ruuhu ru as'alukum fu yidilaya bi rabb hadhihi al bariyati ka'abna rabbi islahama ku dhari ma aradta bi qawlika hablaka ma xadula jeedey habluka ala qadabika atari fa qaalahu ruujuliki ba ku yidilaw ista xalafatani hada law ista xalafat law ista xalafatani hada dad dheer lahayd fi qayda hada mawdu'i ma قال فقال عمر خطاب حوري هو ما رد او حدا جاد وهو يا اللهم سعى وحدثني عن مارك انه برق وحاسو قال ان علي بن ابي كان ما يقول في الرجل يقول كيرا في الرجل منك يقول لمراته سان تكون انت علي حرام ما حرام بعد لا ثانيها ان ثلاث طليقات هو صدح قال ما له وحوري ذلك كاسنا احسن ما اشيك هو ناس وياه سمعت عن المغلى في ذلك الغاص واي مركه هلك مساله هو فيديو waa hay qaban aaymada intooda kale maariikii mooyaan waxa biga kinaayada ee uurka ay waxa wey laftee karaayay ee talaaq qowladeeda waa inoo talaaqna ihtimalka raa'iye furitaan bulfiir haada isla marka waxa weeyaan waa inoo markaas waxa haddii oo markaas wax weeyaan lasbiga uu ula qasto markaas wax weeyaan ee dhalaa waxan dhalaqaa uu u la jeedo waa inuu talaaq fahsiin karo bay yiraahaan oo wax yiraahaan markuu u qasto dhalaq waa inuu noqon karo bay yiraahaan laakiin waxa hadda talaaq noqon karo bay yiraahaan ma noqonayo bay yiraahaan furtaan <سؤال> وعلينا حتى حباظ ألقى السدمين على الطلاق من القرآن جمهورة قطاس جمهورة سنينيه سن مدف الشافي وكذلك شعبي عمر وشرحين عضا من عمر غباح عمر بن الدين النار ايه اوزاعي ايه اصحاب الرغائي سنة اليداهين إما ومالك باين نويب على بلايرا إما مالك وسبضه وحيري اذا خاطبها باي لفظ كان قصد الطلاق طلقته وقصد الطلاق طلقته لفظي كسويراه ها او طاخذ له قصص كما قلنا حد يريد نا بيها يكن يريد وان فدان كوي فدان فغريا حاول كم مره هذا ما قش ما مره هذانا صحمره بالسعود 2000 اللي يسمر كو قد لي مسالهنا او كتاب قصص مهم جدا مالكي ملخص حويا يا شيخ نور الدين كي با صاحبنا القسعود ادا وجود وكم امام للخلاف الذاهب وليس للمعنى بالاحتياج لفظ وجود مرخص حوايا لفظ اه, وليس, وليس, أه وليس للمعنى وليس للمعنى لفظ كمال شارح من و اي لفت كمان لشار الحلم الهادي رب لها قد وضعه وعزوها للاصطلاح السمعى فبالاشاره وبالتعين كنفل فهم ذل الخفى والبين وحير مرقى يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشرابه والعتاق <تصفيق> وحير وحك سانديه وحوان مسالك امامك يخلافك تاسك سو هديه سوسو fa bil ishaara iyo taayibaa lugu ishaari mar ka saxwaayaan ka dhifli sida dhifliga oo kala weeyaa faamida qifaa iyo baligne wu xulaynaa allee qalbu qalbigay u xasaa lugu dhisi wa talaaqu talaaqna walu lugu dhisi talaaq maxaa lugu dhisi bi kas dhini sharaaba sharaabka iyo raabiyo kala برغ الشراب كايسو دي هذا هو فرتان ثلاث فرتان بسنا مقبوليه هذا هو قسدبه يا وك وكما باب للخلاف ذا اد برغ اصحاب يعني اوهادلو سلفي قاد وا مهم جدا و كم و كم امام للخلاف ذا غير الفيروس واهله وليس للمعنى بالاحتياج رفض كما لصالح ابن الهاجبري نو باسموت والله قد رب الله هذا قد وضع والله قد اسال كلمه الله بعد تجي بسواء اصطلاح للسويه و صلى الله على يا وكاسا خرو ولغه ترب الله قد وضعاه وعزوها للاستلاح الصمعه ويا فبل اشاره وبالتعيير وكدس لسان ميد القفا والبيري ينعري القلب والطلاق بكسر الشراب والعتق وكا بلاد سونا مرخص وحو يري علمنا ضلنا لفظي وحو يري صدحت القود بنقنيسا حبل حرام اللي قد تير صدحت القود بنقنيسا بويري ها سلاستنا وسدم المرخص وحو يري بسلام مرخص صحويا ومسراقه مرخص صحويا خلافنا وكجدب حنا نقن انسان اريبا الله تعالى مرخص كاد لي بسلام في تفسيره وحو غارسيه 18 قول سيدي امط علي حرام حنا نقن سيدي 18 قول بوشيغي الله تعالى مرخص كاد لي كاد لي بحويري بسلام مرخص صحويا بحث الدير الله تعالى bisalada wuxuu gaarsiin mud kha ila sadex iyo tamaan qowl ama sadex iyo toban madahab oo umma waffar uu amriisa ila markaas 20 madahabadna gaarsiisa halka la si kala faramiyo eeglaa mawqifayn aragbaha carabiga ah ee cusbida haddii safhada sidii Riyadh far ilaas sagashan wuxuu isma ku sheegay shari'a toban madaab iyo masnana way ku dhimtahay waan mar khuma laayay ila qoro waxa jira ma iyo sadxdal qol sidii arimaha ay taleefan iyo sidii waxa uu sameeyay uu Umar yahay asal basri yaqba saqaba waxaasi ma maalka dawqabo noo dhana aan ku socono qoro waxa jira ma ma saamaa sidii dawrasi saluuc liya hadduu dufultan u diyafarto ma qonaysa hadduu jiharu jiharu ma qonaysa salaaluuc liya qoro waxa jira ma wa waxa wayan ee toomoo no baraa xaduna ila talaaqo anagoo na saadiq kala dhaar bay noqonaysaa oo ka faar lugud baa lugud leeyahay qolow waxay raahdaa sida ma ah sheekhe waxa way waadhaaruba aslanhan baa waadhaar waa goolka ay qabaan oo saacu qaba qolow waxay raahdaa maay kanoo kala marqa saxwaan waa xal ay قوله واحد يسكي الاهين قضوا بيسال الله أسوأ بيساله خلاف ديره وكجله ونرغي عجيه وعلى الفي كناياء ويجعله لو يديريه فرطان قد يجعله فرطان ويجعله قد يجعله قد يجعله فرطان ويجعله الذهار ويجعله كفر الود ويجعله عجبيه بس ويجعله وحدثني عمر خان ما عبد الله بن عمر خان ويقول فيراث الخلييه والبريه في الخلييه من خاص حويا خذنا وادي مره ثاني بن احمد ايمانت هي والبريه البريه هي انه ثلاث طليقات وصالح بغداد كل واحده تمتصم منها من مالبها كريمه واح واحده توكناي حدثني عمر خان اي حب سعيد بن ساري القاسم محمد بن عبد الصديق ان بنت كان تحت وصي سحل ولدتهم وليده تضون لقنقلوس ماتت فقال لاهل الكريم كل شعركم بها فرأى الناس صدق وحاوية كأنها تضليقة واحدة قمت لينك حيث تبوكي لمنخها حافظي إن المرغة وحاوية هدو إلا فضلتان مغلودة هدو القبيل لقنيسة هدو إلا كونا وحي نقنيسة إسلام المرغة وحدثا لكن أصارتهم أم حوكري يا شيخ رحين الله تعالى قال خذنا الصدح بالقوان نقوانيا قال خذنا حط القوان نقوانيا لكفر طامن نقوانيا وحدثني عن مالك النوصي عبد الشهاب المغلي يقول يصغولي في القجل للك ويقول لمرأة الإسلامية كورانية بلئتي مني أن يبلي هذه النقطة وبلئتي مني أن يبلي منها نقضي إن ثلاث وطلقات وصلت للقضاء بمزلت البطسة بطلقة صغيرة سوما طائعا لدو صعو وايه مرتونا بتغ نزل في البطحاء وقال ماري وحر وخطا الى دحاي هدي مده انت ما ينانا نرحن ولو سفر بينه ما انت كبحي ها قام ماري وحر في يقول ان كورن ليبراتي سانتيس انت قريهنا ان الوديه مره رمضان تهي او مدينه تنيه برياد تغتيه او باينه توادقه باعتي ان ثلاثه يعني وادي قفك سيب الله ما خالك لفق الله ما لكن الشيخ قادر صدحت القراض بكوة لأسوالتي وقال لحظة بذيئة كل هذا الفاظ رغم أنت علي حرام أنت بذيئة مني أنت وحوية خلية مني وحويا أنت باينة مني كل هذا هو كنايات لكن سأقول له كناية ظاهرة كناية خفية ماها أدقوا كناية كناية راسنا هدولة جيدة طلاق طلاق ويقول هدولة جيدة معها لكن طلاق قاس هل تلقى بالغسوة القاضية على, على القول الغجيح والصواب واي wa la oofaqil nusus inaa salaad la dhigato oo التي bal qod ee marayta qowda laati taas oo qadxalay baa lagu gudgalay way u dayanu wa lagu way جيدة dayanu diintiisaa loo tala saaran filati taas oo lam yidhal baa lagu gudgalin awaa xidatan arada mahal bunjeed ama salaad misadaa hukanka geeliyaa ta oo qaba iyada ugu galmoday waa sadax bal ووجسن قالت له وحده تحبدان كودي وخلفه وله طهريه على ذلك غصلو ضارليه وكانوا هن يا قادم من قادبه امال خطاب هو صدوره كمده لانه لا يخل للمراه التي قد دخل بها زوجها لانه لا يخل لا يقل كما مر مر لا يخلي مر خاص كما المراه قد دخلت تاسو ama la yukhli mmad nisyyo macna maashka wasaral mar'a gaar oo laati tasoobada dakhliga dahro go'i gurisoo jasoooki wala ayu binaha mana bay nisyyo wala ayu u ha balina kama dhigo illa 3 tadliqaat sadah dalqood bulaan walla siita lum yukhli yaan marqo uleeyahay aniga waadiga waxa way marantahay marqo uleeyahay waxa keema madnaanka town sadah dalqood saalto uleeyahay halka qalqadadii la yiraahdo ولا يبي محاول يبدئها الى ثلاث تظليقات شنو والله لم يدخل بها ولا يقول كريم يا تخليها وتبرئها وتبيها الواحده هل حبكليه كمرخه كبر يليس او كمرثيس ليس او كباين ليس قال مرغ وحده وكان احسن بشيء كون سبع طوال في ذلك ان بعض ما يبي يبين وحويان او كباين يبي يبي مرخص حاويه جو دا كباين ليس او من التمليكي مرخص ملكسين انا هذا ووكوا هذا ملك الرجل ورادته ان تطلق نفسه مثل يقول الله qan walaktuka amrki au amruki biyadiki au dalaaquki biyadiki waxaanu caasiyana waxaanu ka hadlayaa hadda Sheikh Ruhiinow Allahu Ta'ala bi salatu wa salaamu haddii aad iyada mulki si soo tiraa ho tasha oo aqigay anigu adiga talabada aad murxasho coddah tarjumo keen doona tan xukun hukaal doona sawar allatiy qaxu fiha talaq suurooyinka markii gabadha adalku lo dhiibo ay ku furmayso tarjumo soo socota taasi mar halkaas wax noqonaysa xaliya waan isfura haday tiraado tarjumo ya baabka labaad wuxu ka hadlayaa waayey waan isfura mar khi tiraado mo baxno qon doonsaa suurooyka ora baa qona dacay waa goorma markii tirado aan ku doortay ama furin doona maani door aan ku doorto tirado siinbu waxaasi uu door وحدثني عن أي عن مالك أنه بلغ وحسوه قران الربية لما جاء إلى عبد الله بن عمر بويون فقال وحياء عبد الرحمن الذي جعلته أمر عقائتي استعملت إلى عمر قيدي وإياه في يدي وقعانت إذا فضل لقل نصانت يدي بفرطيئه وإياه فما لا ترى فقال عبد الله بن عمر وحيي لي وراه الحمان إليه كما قال سيئة نيته وارغوا سيئة لي fataalad wajnu xuurillaa taqalu salaasana yaa abdulrahmaan barakaa ka noqow abdulrahmaan halkayada ka daa fataalad uu umar wuxuuni may ala afcal waas sameeyay waas sida ay tahay anta adigaa facaal taa sabayayna anumaana sabayay markaa uu yiri markaa waas sida ay tahay waan waafare naftay hadday seen markaa way <تصفيق> عندما عاد إقارة وحاوية الإقارة يا رسل واصل عصر المرأة وحلانا المشهور المرأة سحوية في المذهب المالكي أن المرأة تسأل عما ما يرادل بقولها تطلقها بنافسه مشهور قمد كمالكي بصلا إطلاقا مقبع وحقبع مشهور قمد كمالكي يعني وحقبع المرأة سحوية أن إيادها لو يدي وحول الجيدة رواية كلو لكن ميدوكو مالو ولا يهاجلو اه انا واخا قال صاحب دار ماشي في مقاطع حدثني مالك عن يحيى حدثني يحيى عن مالك النافي عن, عن الله بن عمر قالوا كذا اذا ملك الرجل بنكم مرخو ملك ملكسيو امراته انسان دي سامره مرخيه فالقضاء حكمكم ما قضى به وهو حكمته الا ان ينكر عليها ان يكون ذكر مويانه فيقول ويراه لم اود ان ما جين الا واحده تحبت مويانه فيحنف على ذلك انكم خوك داته ويكون هو انيا املكك كي اوهن الشرطان بها ايضا ما كان في عدتها انت عدتها لا يخصك انتها وسوح شنكره وايها اللهم السلام عليكم باب ما يجب فيه تضليقة واحدة حلق القضاء حكوى يجب السبابي او امرق سحويا من التضليق من كسين تلقى تلقى اللهم وحدثني يحيى عن مالك عن سليمان بن الزيد بن الثابت عن خارجة بن الزيد بن الثابت أنه أخبره ورهب أنه كان وعنه جالس من فرية عند الزيد بن الثابت فأتاه محمد ربي عتيق فأتاه وحوتغي فأتاه وحويبت محمد ربي عتيق بويبت وحال عيناه اللوذي سندغلنا تدمعنا يفتيميها أي عفوة المينة يوم الماسانة محمد الراتيق قصوى محمد بن عبد الله بن بن محمد ابي عتصيق بن عبد الرحمن بن بكر الصديق وياه هو تاسع وتسع تسو وياه الله نسبته لا جده هو اياه او اقبال الله تيرنا اياه واما قبوله اياه وخاربا محايا سيح يسكس وصاره كوريا يا غير كيبا ويوحمد للساقية ونقع صبيحي ولحال عيناه لدي سنونا تدمعان المينيه فقال له سيد باكويري ما شأنه كارن كاوامحي فقال له يحرم ملكة امرأتي اسلام تاديبا مرخاص حويا ملك السيام راهامر كيبا ففارقة الوائفر هههههههههههههههههه فتفرغت الويفطي فقال له زيد ما كويري ما حملك على ذلك ارنكا ماكو وحن بارى ها فقال ما وحوري حق... فقال... القدر قدر تعالى هو قدر المقضود فينه الدعاء وعقد الدين ودين فيحو وهي بلغت سعاده فقال له سيدنا كويري ارتجح هذا الصوت الشيشي هذا دوتو ان ما هي واحده واحده تلقد كليه وان هذهنا ام لكو غان سبب بها يرى انتي عدده كدتو وايسلندا دي واي حدثني عمر لك عن عبد القاسم علبيه ان رجوني من من ثقيف من بني ثقيف كم من ا اي امر خملك وحمل كسيه براتو اساندي سامره بن خدي فقال وحيتلي انت الطلق عبد الله وحده طلاق اللفتيسي و اصغى قفره فسكتوا وهم زتم وقالوا حاتن ان فقالوا وحرب بفيك الحجر فقال انك وحوري بل خاصويا بفيك وحوياهم فسكتوا وامصي حلك ان تطلاقوا لاسما خاصويا طلاقا ملكه اسفديسو ما نين كانه اضافه في ساسمضيا او ان تطلاقوا يتداهو مثل اننا واحبه اضافه ورسلت حبيبي الاضافي وصاحبي اليه ومالك يا خلاف النحرفيه واحمد وحنا جينا احمد عليه حبيبي الاضافي صادو الافي ودعيسه لكن خاينه يا مالك يا شافعي وين الاضافي سليل ابن عبد البر كتب كتابه سال استذكار قورمي جسدته توي تبنات الصفحه اللي احنا نلحي ويه المركه اللهم صلي على طلابنا علينا سؤالنا وخرج بالفي كل حجر kulee الحجر fiika hajaru maana waxuulay jira markaa mark hore wuxuu uga aamusay oo ta mark hore wuxuu uga aamusay markii uu wareesay tii markaa inuu soo u soo dhama markaa keniisii somo laakiin markii labaad ee uu ku inkidayo wuxuu ka cabsanaayaa inuu baa inuu ka baqiya sababta fa fronte faqalo xulee basii kala xajaro afka dagax lagaa qabey fa xaqtasay ila mroan maxkamada فمرخص حويا فختص الى مروه من حك فسحلفه هو داري ما ملكها الا واحده تن استووا خلق ملكسي او خليه بمعنى افك القويدن بمعنى ارنتك الكلمه وقال هل قلكم ناسفتان هو قال ويردها اليهم الخصوجي ويرى قال مالك وحوري قال عبد الرحمن وحوري فقال القاسم وحو يعجبو كياب قال هذا القضاء وحو القاسم ويراه احسن ما سمع في ذلك وحوري قال اخي وها اوغوا ناسنوا مقلبي ما مالك قال مالك وحوري وهذا كان اا نكلو يقن عبد الرحمن قال مالك وحوري وهذا كان احسن ما شكو ناس ويسمعوا المقلي في ذلك ان قال واحبه لو كلك علمه الى حق ايغا باب ما شرب يالله يمينو تنوحك انديا ووهو فرقه حتى لو ترجمو tarjumaada hore amrun khas ah wayan balaaq soo warta mar khas ah ku dhacayo iyo tarjumaada mar khas ah wayan labaad oo balaaq mar khas ah wayan ee ila mar khas ah dhacayto tooray ahay tarjumaada labaadna suurtaha oo dhacay mar وحد بثلي يحيى المالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر الصديق عن أبيه عن عائشة ومن الممينين رضي الله عنها وارضاها انها خطور ويدونتي على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنتي أبي أمي يطاق أيو دونتي فزوجوا ويقولين ثم إنهم عطبوا عبد الرحمن بن عامتين وقالوا حيني يا ما زوجنا وما نقولين إلا عائشة عائشة ميان والعيسى بقى ما تيم انه غبا دسينه سد وخد فارس ابو عيسى الرحمن فذكر ذلك لو انا غازو شقتي فجعل امر قريبتها قريبه امرتهو وكيل بيته قعتسيدي مره دي على علم قضي باي تالوده قعته كوجلتا وري فختار الزوجات زوجتي فلم يقول ذلك طلاق وكان طلاق ما هنا في المساله masaalo muhawiye abdrahmaan ibn aybakr baa guursaday xoraa guursade gabadha qureyba leeyraho waxa daday markaa markii waxa weeyay loo guuradeeyay aayisha waxay talabtay abdrahmaan baa talabtay gabadha بالبغيره المغزوبيه واصحابي وياه ومصلاه اي والله الحياه تورج روحنا ابي اروحنا مره جوابي و خيران عيسون بن نضنه سوده و حنا وحسينه و حنا غوردني ايو و خور ما كان مرسلو فطيي اي انغو ساسن ما رخينا من نساء قريش ما كان ييتن من جمالهن هل رايت بنات ابي اميه هل رايت قريبه الاخر الحديث وري ما نعرف واخا لا شيغيه قروخدا و رخي او لا يابيهما دمرت قريبه اميه ابو ابي اميه لا واد جميغه الى يابو كوكي وايه مره ابو حوش يا جابر ومحكم اللي راوه واه يا حفصه ايو دصي كد بنمره في سند صحيح موسى ودم من خاصه سعد ابن سعد كاسي في طبقات بسند صحيح, صحيح عبد الى عبد الله ابن ابي ربيعه بن خاصه صحيح عبد الرحمن القربي غورسلي ومسلم القربي ولا لا هاين كد بنمره سحا ويا ما اما والله لقد حذرتك waa ku digay joogay ku tiray mar qasuu ku yiri waxba hay digina faamurki biyadig awrkaagu mar qas xawiya talo talo qandiga wixiltaa mar qasaw haytillaa akhtaaro ala ibn siddiq ahadan ina siddiqo ay bakar wiilki si ah cidna walaal aan ka doolbinay in be tiray waxa soo iska han jabaade faqaamay areeha mar qasuu ku dul nagaaday aniga xadir wa fi timis sahaba اعو رج جيب مالها مره رساله قال الجواني هذا صحفتك والله امرك صحويا مو شيء حفتك واي مره مرخصه صحويا موضح حفتي كل أي واحد في تمن صحويا حفتي <تصفيق> وعدسني حفتي حفتي الرياضه وحن كو ودا في الكتب كو ودا واي وحدتني حمزه بن عبد الرحمن وقاسم نبي عاش زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت سو بوق القفونس وسكdigo الوكل بو خايس اامسيسو اا وخايس كاداادحساي تالاد نوقليسا سمبوغ واسلا ويزوج الحفصه تزوج الحفصه بابن عبد الرحمن ايا او غورساي المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غايب هو مغنا بشان شان بوكمغنا فلان ما قدم عبد الرحمن خصو غلق قالو وخوري ومثلي اني غو يا يوسف لوو سبييا سمهاهدا االكا بيهس ومثلي اني غو قالاي يا يوفتاط عليه تا ومثلي ما اني غو ايه يفتات عليه مرقص حويا لأ... لقيتها المرقص يعني من الافتياب آ... معنى المأخوذة من الفوت معنى هذو حويا تفوت فلان على فلان بل إله هايو يعني أنه هو أمر كان لقيمة النقرية وعلى للسقع اللقيمة معنى ويا ابن قاسم فقال من دروحيري فكل بالعائشة وحلاس المندر بن زبير بلحظ شيء فقال من دروحيري فين ذلك بيد عبد الرحمن بن فقال عبد الرحمن محمد ما كنت إلا ما كنت سميه لا رد دم مخعل ليا امر امر قضيتي عند كنت عايشاي فقال ولد حست عند المندر ولم يكن ذلك طلاق ماهي وحدثني امرؤ القاص بن بلغه وحسغلنا عبد الرحمن عمر وابا اريد تسئل الى ويدي انا عبد الله بن عمر ما يرا وابا اريد تسئل وابا اريد تا سئل الى ويدي انا رجلن هو يملك ملكسينه يوروثه اسنده فترد مرخه ذلك ان كان ليس لي حقيسا ولا تقبل حكمي في حديث شيء واحده فقال هو ليس بليس ذلك بطلاق معه وحدثني امرؤ القاص اي حم سيدنا سريعا سعيد سريع بن صيب انه قال لي اذا ملك الرجل لكم ارخوانه ملكسيو يا حيونس عيد الانساري وحاول الطبق والتابه الصغيره طبق اصناف بركبيه هذا طبقات بسيطه وواجه قال انه, قالوا بنا ناس أحكوه أنه قالوا بس أمر فلم قال وخص صدقت بدر اس ووكو ديالها مرخص حايس عيسى ومصيب انه قال وخص وري دا ملكه قديله نك مرقوم فلم تفارق ولا فارق وقر عند والدتها ساكو فليس ذلك دلاق دلاق ماها قال ملي وخص في المملكه تلى ملكسيه امر قيده اذا ملكا زوجها الزوج كان مرقوم الملكسيه امرها امر قيده ثم افترقا اي كانت ولم تقبل من ذلك ان كان الى ككبر شيء وحوا فليس بيدها عند القصر خار قاشان وخباه وهو اساغ لها ي... وهو منكر لها اسا مرخص ايلا سوسونابي ما في المجلس يما مجلس وغا انتهي جوقان باب الى الى بابي واي خال كان ايلي بوكار له يا مرخا خال كان مرخو في شاخو yacna ninba islan fi salaadib u dhigay kadibna marka saxawayn meena aqbalin arintaas oo kanay soo gaadin yacna ikhtiyar marka saxawayn meena dooran marka saxawayn farqay meena dooran afkana marka kumayna cadaynin inaysaga doorate way amustaynu waxna kanay soo gaadin arintaas marka ikhtiyar ma soo استادلت للفرق المياشر من أعنب إليها وعن سلحنا في يلي الشافعية قمان خلافة الإمام أحمد ونرحبوا إليها لا يتقيد الأختيار في التمليك على المجلس وأما في التخيير إليه فلا خلاف بينهم في التقييد بالمجلس مرقل للدور إليها اللهم يتدورون لقوا يلاهو أيها إنتي لك لتقل لقوا حدي ذاب إليه لكن مرقا سحوه حد حدي أي تهيبوري مرقا سحوه إليهم ملك السين لقوا بقي مجلس baabuur ilaah ilibubab yahay hadaba ilaaha wax asalka ah waxa la yiraahaa sidana wuxuu ku sheegay lama murqaqif mufradaat alqur'aan safhada siddeedni sadax wuxuu ku sheegay waxa la ka في الأمر أي قصرت فيه وما ألوته وحاولت جهداً دلالك كمان قابل أي ما أوليته تقصيراً ويهد بحسب الجهد وحي لأمرك إله المركة أصلك يسأل الحلف المقتضي وحلفك ضارتك إنسان يسأل التقصير في الأمر الذي يحلف عليه إنه كان قابل أمرك وكل أرانيه شرعك وحي لأهيد أصلك مركة سحوية هذه له تعريفيه شرعيا حتى لو قال العرب اله واحد ولا يقن امر في الصد وذوبه الانتصناع على الا الانتصناع سلا القاضي عياض وكي شيكتاو كيز تنبيهات كان يا اكمالك البربه انترا هذا له ولا استعمل مرخصه ويه طهارتين دين كو كدارو يا خاصكيسا ايا لو استعمل مرخصه يدا حين مرخصه سحوه يا لو الحرف على ترك وطء المراه aya leeydaan inuu ninku ku dhaartay inuu ka tago islaandii sanu jimaaco afrobun laa afro shati ma ku xilam awalan uu ilaahay ku dhaarto subhaanahu ta'aala ilaahay isbigisa ama sifa min sifati uu inuu ku dhaarto waxa ay leeydaan marka shardi koowaad waa kaasi leeydaan marka waxa ay leeydaan shardi labaadna waa inuu ku dhaarto calaad tartil wad ay actor min 24 afro buluugh kaban سلامن عباس في راسن خسن اليماني سعيد بن الجبير هي مرخص حويا مالك هي مرخص حويا انك لو يقال اللهم صل على وزاع الشافعي ابي ثور ابي عبيد سلاي القوان اا حبو حتا كزياديو الى ما نكوني سيرا لكن حنا فيديا سعوديا عبايه وحيلين حبو كزياديا حتا وخص نكونيا الى ان نكونيا صدقت الله حوياان وخا 4 بلوم نوو حديدو شرخو 4 بلوم نوو حديداي دورك وحياتكي سنكران منكو كما قيافر بلوت تقوى بضن اللح بلوت او دوقاتك بضن اللح بلوتوية وليالك عمرو خطاف ايام مركو خلافة هيسي مدينة يساو الجوغة ايام همين كيبو قرية كو سوريك جلب الله وحشي على عليهم جلوم اسلام قبي يسمع له تطاول هذا الليل واسود جانبه, وزود جانبه. وزود جانبه. وليس لي إلى جنبي خليل ألاعبه فوالله لول الله لا شيء غيره لزعزع من هذا الصرير الجوانبه وفي بيت أخرى لحرقك من هذا الصرير الجوانبه مخافة ربي والحياء يكثري وأكرم بعلي أن تنال مراكبه وحيث تطاول هذا الليل هذين كلا يكون الأراضيك ونسود الجانب ونسود العيسى لهم يكون بذوب هذه وليس الى جنب أن نعيقنا الله خليل الصاحب ونعيبه الله يترم فوالله ما أقوله أرتين لو الله لا يدون الجن الهيد لا شيء غير الذي يصير عندنا حينه إله المجلتين لزعزع وعلى قليل من هذا من هذا الصغير اللي صغيرت الجوالين ونسود العيسى صغيرتها سيقبي يدونه قاق لها يترم هباين الله كالبقيم maxaa fafto rabbi rabbi kaafsii kaafsanaayo iyo walxaha iyo xisoodkan baa ku fuliyay diidan bay tiray wa ookreema baa leeyso oo waxan ka sharafnaa bay tiray aan tunaala maraakeebuhu markabiyadiisa in la fuulaanka uu ka u diidanayay bay tiray marka saadbartii markaa waxaan roqtaaf غور انتي قال <سؤال> لك بيدوم الرخابيات كيسان مقاصدك تري اباي سواشانده وي ديصادوا والله غفلهنا براز غول مصالح ما مطعدان دنينا في ويدينا بيه ايشك مرخاسا وحويان و خيد الله مستعان وحاي تري افر بيلود او بدان لخبيلود مرخاسوامر وحسود يدين طد كشريا افر بيلودني مقناانك واخ كبد مناانك رباتو كا اوغو بانو اي افر بانو مقنابا انغنا وحا ويان سنابالاسيم انا صبا والله قبل محاولي أرساق ملعب بحية مرايرو بلاي كغا تماسري ما مرخص حويا ما أقول وضعني صوف الصحران عاير بس ورغو فصحي قادلة هايين كد من مرخص حويا ما روش عالي قلل هايين أنسو عنه <تصفيق> وإن السيطة هنا الشرط يصد حد حويا وإن مرخص حويا وقلت مرخص حويا على طرف الوضع في الفردي هدو يراه والله وقلت مرخص حويا فردي قلت مرخص حويا قلتك كلاما لك هج افرو ان يكون المحلوف عليها امراه وانه الاسلامتيس ايتا وخداريه غمر سوق سقطان خدار خديرهو ده, ده تاس وا والي ويان ورته واه وا لاقوي وايه وحد عن مالك عن جعفر بن محمد علي به ان علي بن ابي طالب انه كانوا حيقولوا كده اذا ال رجل نكمركو خدارتمين ورا الاسلامتيس لم يقع عليه طلاقون طلاقكم الدعيو ويوم باتت الاربعه شرفات في البلاد حتى جانب حتى اي وقف الى لسويس اديو قال مالك وحدث ذلك الامر امره قول واسع ابن عروه التينه الله النافع انا عبد الله بن عمر انه كان يقول كيرا ايما رجل منكس او انا قد من متى اسلام ديسه فين هو اذا ما ضنخر خيتكته اربع اشهر افطيه منوت وقفه ولا يستاجب ومحكمه الله حتى يطلق له فرجه او هي في اسلام ديسه وسنقريه ولا يقوى عليه ولا يقعكم دعى عليه شيء سوى طلاق وطلاق اذا مضت الأربعة الاشهر افطيه والمرخه لما طلاق مدعيو حتى يوقف الى لا حاكم كهل تلقى كيف وحدثني عمار عن ان رشا بزهريا نسئ المصيبه وابكر بن عبد الرحمن كانوا حي يقولان كيده فرقه جلد كان يري كدارون ان من وراته السنديس ان هيدوا ائامه امرقه تقترعه الاشهر افتربلت في تنلقه واحد القضاء ولزوجها زوج كند عليه وحصل الغدعه ما كانت في العده عدته كسوانت هي وحدثني عمارe انه بلغ سواري ان مروان الحكم كانه يقضي في الغدله من قال كحكم اذا ال من وراته السنديس مرقه كدارته ائامه تلربعه الاشهر افتربلت في تنلقه واحد القضاء وله عليه ما دامت في عدتها ادري انت وصنتها قالوا مالو خلو ذلك وعلى ذلك كاس. يو كان من الشهاب. الشهاب قال يوكان الراي لشهاب لشهاب زو غييسو قالوا مالو خلو فرق جلنكا ويوري كاظهر ان امراه ايسلندي سافي يقفل سو يستاجن يفيضل وفيقف ولا سو يستاجن وفيطلق فرى عند عند عند انقائل انبداء ال14 ان افط بالمرقه رمضان ثم يراجع عنها وراها سو اشنيا ان انم يسبعون جماع حتى تنقضي عدتها اده لا غايسو فنسبي لله وحفظه وسنا الىها تشيدا الىها حقيدا يعني مره حويا وحويصو صو... او اوسنقو واينو جماعه ويان لكاديده اي بحدو واهلي ولا رجعت الله عليها الا يكون الله عودو عودان سناد مياان من مرودن حنود او سنديا محبس وكجري او واش ذلك ومن العود العوداره فين ارتجاع مرخصو عشري سو ياهيده سو شليه فائت عليها هو سوينيه وان ما ظهاتك ثم تزوجها او قبل سبع ذلك انت تقدم فانه الى من سيبدون اسيب حتى تنقضي الاربعه ته. الاشهر افتر باللاي وقف أيضا فإن لم يفيها دون المرخة صحويا ونوصوا نقل دخل عليها الطلاق بالإله الأول حتى دخل عليه الطلاق وطلاق بمرخة تعيوس وقل إياه بالإله الأول وقال إذا مضت الأربعة لا شراء فرطيب المرخة يتقان ولم يكن لها عليها ونوصوا من الرجعة ورجعه مصناني لأنه مرخة صحويا نكحها ونقل رسل المرخة ثم ضلقها وفرقمنا يمصى يسمى الجماعين كور فلا عدة الله عليها وحدها مرخة مصناني ولا رجعة تبحث عنه مصناني قال ما يروحوا لسرغجن اللي يوريك بعدي مرات سانتيس قال ما قال المرء وحرث السرقه جمل سيورته بعد ان غدا تشلندي صف يقف لسوي ساجني بعد ال14 افق بالكدي فيطلق فضل ثم يرتجع سويشن ولا يمسوان تامنه فتن قضى اي قيسو 24 افق ولا رقمنا ان تنقضي عدتها عدته ضمانكور ان لا يقف لسوي ساجمايو ولا يقو عليه الطلاق قال ان كنا صابها دو قبل ان تنقضي عدتها عدته ضمانكور كان حقها يسا و حنا بضان و يمضد عدته عدته حتى قبل ان فلا سميل الله احرضه وصلى عليه وهذا كان يحصن ما شيك هونا سويا صمت عن في ذلك أنقص قال المالك الحر في الغجل اللي يريك على المغضاة الإسلامية ثم يطلقها في رئي فتنقضي الأربعة الأشهر أفضت باللغة قبل انقضاء عدة ضلاغ ضلاغ عدة سنة المانقهر قالوا وشرهما طليقان ولا بطل قود ان هو وقف على لسو يساجيو ولم يفي سنه دي سنه سنقن ويمضي هديت عده طلاقه وراجع دليس قبل اربعه اشهر افرط بالاقهر فليس الاله بطلاق يرو طلاق ما هو ذلك كاسنا اما اربعه اشهر افرط بالذي التي تصور كانه توقف بعدها كي توقف توقف كي استاجي مره سوايان ما عفوا توقف لسو يساجليو بعدها فقط بالوديد مضر ويتفتي وليس اللهم رسولاني يومي ذمالك بإبراته وحي براء إسلام قال مالي وحور ومحلف قسق دهرتا الله ألا يطامن جماع امراته اسنديس يوم مالي او شهر امبل ثم مكث دغاده حتى ينقضي لو دمانيو اكثر من كبرن من اربعه الاشهر افر تبر فلا يكون ذلك الامي لمن قلو وانه ايوقف ولا يسجد في الاهي من قسق حلف دهرتا الا اكثر وحكبرن من اربعه الاشهر افر تبر من حلف قسق دهرتان الله ألا يطامن جماع امراته اسنديس 24 افر تبر او ادنا من ذلك انت اوحك دو كهوس يمعناها فلا عليه إلام يلوعد خيو لانه اذا جاء أجلهم بدون ملكيتهم انت الذي بدأس يوقف قفل سوى سادينه عند خرج من يمينه عند وقتيسه وكبخي ولم يكن عليه وقت ان سوى سادينه دشي سماه ما دام او اخر بلا روح خير با الخاص قال ماليو حرم انحلف الامرات يسان ديسا قفك كبه عطال الله يطاهي الجماعين حتى تفضي من ولدها المهن لا يكبر نيسو فإن ذلك كاس لا يكون إيلام إيلاما نقنيه وقد بلغ الوحي سوقنا نعلمنا من طالب ويدي عن ذلك أن غص فلم يره إيلام إلى ومنا عراق وحدثت لي أخياء عن مالك أنه سارم الشياب الزورب وإدعام إلهي العبد الثانية إليسا فقالوا يحون هو نحو إلهي الحرق من قوة إليسا كله ويان وهو عليه واجب واجب كيهي وإلهي العبد الشهران والله وبنهط ماذا من قوة أفر بالوضع والله أعلم